وَأَنَّهُ خَلَقَ ذُو جِينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّؤْلُؤًا وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والمؤتفكة اهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه انشقاق القمر وان يرى ايتين يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواء وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ لا داعي إلى شيء نكر.